Book 2. 53. Feleth a Tun Wahamsun. Obchody. Al-Mahalat. Al-Mahalat. Hledáme obchod se sportovními potřebami. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل ادوات رياضيه hledáme masnu hledáme řeznictví نبحث عن ملحمه محل جزارة نبحث عن ملحمه hledáme نبحث عن صيدليه نبحث عن صيدلية. to koupit نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. to ciż koupit نريد أن نشتري مرتاديللا نريد أن نشتري سلامي. Chceme totiž koupit léky. Nuridu obchod se sportovními potřebami, protože Chceme koupit fotbalový míč. se sportovními potřebami, protože Chceme koupit fotbalový míč. Linashteri kurat qadam. Hal nadame protože chceme koupit salám. Nabḥathu 'an malḥama linashteriya mortadella salami. Nabḥathu 'an malḥama linashteri mortadella salami. Hledáme lékárnu, protože chceme koupit léky. Nabḥathu 'an ṣaydalīya أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن فوتوحتربي. عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو. تصوير. هل دعمت سكرارنو؟ أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. تحديدا خاتم. أن أشتري خاتم. Chcím koupit an Chcím film. dort. Chcím koupit dort. film. Chci totiž koupit dort. Chcím koupit an Chcím torta. dort. Chcím koupit torta. Hledám klenotnictví, protože chci koupit prsten. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. <تصفيق> أبحث عن فوتوحتربي، بَرَتُوْجَةَ هَخْصِي عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث <تصفيق> عن برتوجكت كوبيت دورت. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.